أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وصيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين أما بعد من الأمور التي يثيرها البعض ظنا منه أنه ينال من الإسلام والسلام شرع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قوله أن الإسلام يحرم عمل المرأة ويمنع المرأة من العمل وهذا في حد للحريات وتقييد لحرية النساء وهذا الكلام والحبة في الله باطل ومردودٌ على صاحبه لأن الشرع بالكتاب والسنة ليس فيه دليل صريحٌ بالإطلاق بتحريم عمل المرأة بل إن الله جل جلاله أعطى المرأة وأعطى الرجل الحرية بموضوع العمل لكن ضمن ضوابط والشروط الشرعية اللازمة بسنة 1908 تقريبا خرجت مظاهرة من 15 ألف امرأة في أمريكا في ولاية نيويورك تُطالب هذه المظاهرة من النساء بتقليل ساعات العمل وتُطالب هذه المظاهرة بزيادة أجرة العمل ما سبب خروج هذه المظاهرة؟ ما يُسمُّونه هم المُساواة المُساواة بين الرجل والمرأة ولم يراع الفروقات التي خلقها الله جل جلاله فقالوا هذا رجل وهذه امرأة هذا مخلوق وهذا مخلوق هذا يشتغل عشر ساعات وهذه تشتغل عشر ساعات هذا يأخذ كذا وكذا وهذه تأخذ كذا وكذا وممكن أقل بعدما مشينا في هذا الميدان الذي سموه المساوات تبين أن المرأة لا تستطيع أن تعمل كالرجل لماذا؟ لأنه نالك فروقات بدنية فروقات خلقية ربنا جل جلاله خلق الرجل بقدرة معينة ببدن معين بقوة معينة وخلق المرأة بقدرة وبدن وقوة معينة ضربنا سابقا مثال قلنا لو كان هناك حائط وقف خلف الحائط رجلان رجل قصير طلوه متر ورجل طويل طلوه مترين وجئنا بسلم من ثلاث درجات للاثنين وعطينا الأول السلم وعطينا الثاني السلم أو كرسي قلنا الأول هذا كرسي وهذا كرسي فهذا بالظاهر اسمه مساواة صحيح الأول مثل الثاني لكن هل هذا عدل لما لا يعني ما را عين الفروقات العدل أن أعطي القصير كرسي طويل أو سلم طويل وهناك يحصل العدل فليست المساواة دائما عدل بل بالغالب ليست بعدل مراعاة الفروقات البشرية التي خلق الله جل جلاله عليها البشرية هي العدل لذلك عندما أمر الله جل جلاله البشر بالقوامة أمر بذلك الرجل فقال جل جلاله الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لذلك المرأة في الإسلام دائما ينفق عليها دائما مكفية من قبل الرجل إذا كانت بنت في بيت أهلها فيجب على أبيها أن ينفق عليها إذا توفي أبوها وعندها أخ فيجب على أخيها أن ينفق عليها إذا ليس عندها أخ على جدها على عمها إذا انتقلت إلى بيت الزوجية يجب على زوجها أن ينفق عليها إذا توفي زوجها يجب على ابنها أن ينفق عليها وهكذا حتى تموت مكفية هذا في الشرع لكن لا يذكر لكن لا يضع عليه من قبل هؤلاء الناس العمل بالنسبة للرجل واجب والعمل بالنسبة للمرأة بالاختيار مش حرام بالاختيار لكن إذا قالت امرأة لا أريد أن أعمل بتقول له ما بجوز لا أنت حرة. لكن إذا قال الرجل أنا أريد أن أجلس في البيت تقول له أنت آثم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول مش بمجرد بقلت له للمرأة بقلت له أبوها قبلت وأنا مستعد بنتك بحفظها بعيوني وبنتك عندي لا يصح أن تجلس بلا عمل لا يصح أن, تأخ... أن تترك السبب الذي يأتي بالمال فالمرأة والبيت والأولاد ومصروف البيت كله في رقبتك فعندنا في الإسلام العمل أو الأخذ بالأسباب بأي طريقة كانت حلالاً لجلب الرزق والمال في حق الرجل واجبة أما العمل بالنسبة للمرأة بالاختيار بالاختيار بين قوسين ضمن الضوابط الشرعية طيب يا شيخ يعني شو حكم, شو حكم عمل المرأة أولا لم يحرم الإسلام عمل المرأة ثانيا العمل بالنسبة للمرأة اختياري لا إجباري وأحيانا يكون فرط كفاية كيف يكون فرط كفاية طبيبة تولد الناس تولد النساء هذا ما حكمه إذا تخيل بصيدة كلها سوى مثلا ما فيش طبيبة للولادة هذا فرض كفاية طبيبة متخصصة بالأمراض النسائية التي تحتاج فيه إلى كشف على العورات النساء طبيبة جلدية تضطر لكشف في جسد المرأة معلمة للنساء معلمة للبنات في مراحل المتوسط والابتدائي والثنوي وغير ذلك هذا فرض كفاية فإذا نحن نحتاج لنساء متعلمات عملنا في ثغرات في المجتمع الإسلامي لا يسدها إلا المرأة هناك أمور لا يستطيع أن يعمل بها إلا النساء مثل ما في عنا أمور لا يستطيع أن يعمل بها إلا الرجال لو قلنا لإمرأة أنت تجيب لي بطون وريدك تحملي, تحملي حجارة وريدك تكسري صخور وريدك تعطلي إبضاعة لا تستطيع وليس من العدل أن تقول المساواة بين الرجل والمرأة أن تشغلها مثلما أن تشغل الرجل لذلك اليوم بعض الناس يتفاخر إذاء جعل للمرأة عمل مثل الرجل يا ما بده وقف عم البنزين وبده توقف من الصبح للليل لآخر انهارت عبي للناس وبده تدهنهي وبده تعمر وبده تبلط وبده تكسر هذا مساواة لا ليس مساواة أنت لم تقدر الفروقات التي خلق الله تعالى الرجل عليها وخلق الله تعالى المرأة عليها فهذا المساواة ظلم للمرأة ليس بعدل فنساء على قسمين امرأة مشغولة بالأولاد وهذه لابد أن تقدر الأمومة اليوم أدمع يعني شحن النساء بهذه الأفكار وزرعوا فيهم هذه الأفكار تركت الأولاد صارت الامرأة تشترط على الرجل يخطبها تقول يشوف أنا من الأول يقول لك العمل حقي وأنا بدي أطلع يشتغل كبيرة الحلال لا نقول لك حرام لكن الله يكرمك بالولد والولدين والثلاثة وبعدا نحطهم بإيد الخادمة وحطهم بالحضنات حتى أخرج من الصباح إلى آخر المساء أو إلى آخر النهار وإذا عدت إلى البيت كل قوة وطاقة التي يجب أن أفرغها في هؤلاء الأولاد تذهب سدى فأرجع إلى آخر النهار متعبة لا أستطيع أن أجلس معهم ولا أستطيع أن أعلمهم لأن أعظم عمل ممكن أن تقوم به المرأة العمل في البيت هذه التربية عمل عمل تخريج الأولاد تخريج الذرية الصالحة هذا بد أن تفهمه المرأة أنه تشريف لها ولابد لك أنت كرجل أن تفهم المرأة هذا الأمر صحيح أنت أب وأنت مربي ولكن حقيقة تربية للنساء حقيقة التربية للأمهات فهي لابد أن تعلم أنها تعمل مش أنا رميني بالبيت وأنا أعدي بالبيت وإن شاء الله سنتكلم في الأيام القادمة عن خدمة الزوج في البيت وأمور البيت والعمل في البيت وترتيب البيت ولكن لابد أن تفهم المرأة أن هذا هو من أعظم الأعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وقال للنساء اعلمي أن حسن تبعلي إحدى لزوجها يعدل ذلك كله شو ذلك كله بس جئت المرأة عند النبي عليه وسلم وقالت يا رسول الله نحن نشئلنا الرجال بيجاهدوا معك بيصلوا معك, بيصلوا معك الجماعة بيحضروا معك الدروس وبيقاتلوا معك في سبيل الله ونحن عادين بالبيوت شو لنا إخنا النساء وقال أخبري من بعدك من النساء أن حسن تبع لإحدى كن لزوجها يعني حسن الخدمة حسن الطاعة يعدل ذلك كله يعني يعدل كل الأعمال اللي بيقوم فيها الرجال فالمرأة إذا فهمت وعلمت أن حسن التربية وحسن المتابعة للأولاد هو من أعظم الأعمال فعلمت أن هذا شرفاً لها وإما أنها غير مشغولة إما أنها لم تتزوج بعد إما أنها تزوجت ولم تنجب بعد وإما أنها أنجبت وكبر أولادها وعند طاقة فاذي نقول لها نعم لكان عندي قدره للتعليم اذا عندي قدره لان نخرج نساء متقنات للعلم تعمل في مجال التمريض تعمل في مجال الطب تعمل في مجال التعليم فلا باس بذلك ولكن ضمن الضوابط الشرعيه شو الضوابط الشرعيه يا شيخ الا يكون ذلك على حساب ضياع حقوق الغير الا يكون ذلك على حساب ضياع حقوق الزوج الا يكون ذلك على حساب ضياع حقوق الاولاد الا يكون في ذلك اختلاط أن يكون في ذلك فتن وفتنة على النساء اختلاط مع الرجل تعمل لا بأس لكن ليس مع الرجال وإذا مع الرجال ضمن ضوابط وتكلمنا عن ضوابط الاختلاط أن لا يكون في العمل حرام أن تعمل المرأة في مطاعم فيها أغاني وفيها رقص وفيها محرمات وفيها شدة اختلاط وفيها شدة اختراب من الرجال وفتن هذا كله حرام محرم لماذا؟ لأن هذا يؤدي للفتن لأن هذا يؤدي لضياع الحياء لأن الإمرأة جبلت على الحياء فإذا تعودت كل يوم تخرج من البيت وتتكلم مع الرجال وتعرض هي البضائع وترقق نفسها وترقق صوتها وتذلل من نفسها للرجال فيذهب منها الحياء وهذا مرئي وكلنا نراه عند كثير من النساء إلا من رحم الله أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ هاي المرأة ما بتعرف تخاصم وهو في الخصام غير مبين ما بتعرف تجادل مش ما بتعرف تجادل لأنه هي قامعينة ما بتعرف تحكي لا الحياء نعمة فيها جمالها بحيائها شوف المرأة بس تسترجل الشيخ النبي عليه السلام لعن لعن لعن الله المسترجلات من النساء المتشبهات من النساء بالرجال بتسترجل بتحس رجال عم تحكي معك من شدة كثرتي انخراطها في ميدان العمل من دون الضوابط الشرعية أما ما أجمل تلك المرأة التي تعمل في تربية الأبلاد تعمل في الطب تعمل في التمريض في أماكن عمل المرأة لكن محافظة على حياءها محافظة على أنوثتها نعم نريد أمثالها أبلا من بنات المسلمين البنت اللي بدنا ياهة تكمل علمها في المدرسة تكمل علمها في الجامعة وتاخد أعلى الشهادات في كل الميادين في علوم الشريعة وفي علوم الحياة وفي علوم الطب وفي علوم التعليم والتمريض وغير ذلك ونريد منها أن تعمل وأن تسد الثغرات إذا كان ذلك ليس على حساب حقوق الغير وضمن الضوابط الشرعية فإذا العمل لم يحرم عمل المرأة. الإسلام لم يحرم عمل المرأة أبداً بل جعل له ضوابط وحفظ لها حقها وشرفها وأمر زوجها وابنها وأخوها وأبوها أن يخدموها وأن ينفق عليها إكراماً وتشريفاً لها نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخواني كما نعلم اليوم أول جمعة في رمضان وهذا اليوم يوم مبارك يوم عظيم يوم جميل فيه سنن أحيوها لأن نور الجمعة بالسنن حاولوا أولا أن تغتسلوا قبل الخروج من البيت وان تلبسوا أفضل الثياب والسنة أفضل قلوا أن سوا أفضل أن تتعطروا تتسوكوا تأتوا للمسجد مبكرين مش نجعل الأذان أو الأذان الثاني متأخرين نأتي مبكرين نأتي إذا أمكن ماشين المشي أفضل وأن نجلس في الصفوف الأولى وأن نقرأ سورة الكهف وأن نكفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطينا ربنا جل جلاله نور هذا اليوم وبرك الله فيكم وتقبل الله منهم منكم وأطلع.